قل لا أملك لنفتي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليتكن إليها فلما ترشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما جعلهم جعل له شركاء جعل له شركاء في الله عن ما يشكون أيشكون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون اِن تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَاوُتُّمُهُمْ أَم أَنْتُمْ صَالِتُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبطرون بها أم لهم آذان يتمعون بها قل شركاءكم ثم كيدون